ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آذروا أن آذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا.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 111. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 112. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم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 119. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 110. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 111. وعلامات وبالنجم هم يهتدون افَمَن يَخْنُقُكَ مَن لا يَخْنُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 119. وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 111. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 111. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 112. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مث والمتكبدرين وقيل للذين اتقوا ماذا ؟ ظل ربكم قالوا خيرا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 وَأَلْزَلْنَا إلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْجَلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَةَ أَيْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أيمسكه علىه لَأَمْ يَدْسُهُ فِي التُّرَابَ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 110. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بيوتا أن تأخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربك دللا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 119. فما الذين فضلوا برذي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أف بنعمة الله يجحدون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْرَجُلِ إِنِّي أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمِينَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 117. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 118. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 وليُبينَ أنَّ لكم يومَ القيامةِ ما كُنتم فيه تَختلفونَ ولو شاءَ الله لجعلَكُم أمةً واحدةَ ولكنَ يُضلُّ مَن يشاءَ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما أكنتم تعملون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 ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفترى بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهمدو وبشرا للمسلمين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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه يحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعِّضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَعَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ